Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ghulibat Ar-Rum Fee Adna Al-Ardu Wahum Min Ba'ad Ghalabihim Sayagliboon Fee Biddu'i Senin Fee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 وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ وَهُمْ مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم Mahaخلق Allah al-Samawat wal-Ard wa ma'bi'nahumaa illa bil-Haq wa ajal musamma. Wainn kafiran min al-Nas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 Faqim wajhak للدين حنيف في قرة الله التي فقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا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 فانظر إلى آثان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير Wala'in arsal naa reihan, farauhu musfara, lavalu min ba'adhi yakfurun. Fainneka la tusmihu almawta, wala tusmihu summa ddu'a, iza walewu mudbirin.